خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراء فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَجَّعَ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 يَوْمَ إِذَِتَذَكرٌ إِ سَانُوا وَأَنَّا لَهُ الذِكِرَ يَقُُ يَا لَتَنِي قََّمتُ لِحَياتاتِ فَيَومَ إِذِ الل يُعَذِبُ عَذَابَهُ أَحَدَ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخري في عبادي وادخري جنتي